Bismillahirrahmanirrahim Edată cinematără Ad�м Izum وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُ وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق منهم كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَ رُفُ فَضْرَبَ الرِّقَوِ حَتَّى إِذَا أَفْقَتُمُ fa وَكُبِّ بَعْضٌ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يقدم ويصلح ما لهم الجنة عرفها لهم. Ha <laughs> والذين كفروا فتحس لهم وأضل ذلك في أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِوَةٌ ابليم دم الله علي ولل كافرين ذلك في أن الله مول ال lan din aamanu kafaru yatman ta'un wa yakununa إن هي أشد قوة من قوتك التي أخرجت كأغلك نقب فلا ناصر لهم أَفَمَن Can la văinătii lui Rabi, فَمَنْ كَانَ عَلَى مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيْنَ لَهُ كَمَنْ زُيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَتَهِ تبعوا أهواءهم مثل الجنة التي عدا fiha an ma Siento cu zoi cu ze者 fletzie și cu zoi صَدَقَ si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 فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَرَوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ النَّارِ وَذَلِكَ Mawla el-le-zine Aamanu Wawana El-kafirin Lahu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 Să vă mulțumim pentru vizionare și să vă mulțumim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 أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير وَأَنَّهُمْ مِنْ خَمْرِ اللَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنَّهَا عسل مصفة ولهم فيها من kamanu wa khalidun fi nari م ilaika إك ت إذا La الذيينطب أو الله غال لا ada da robodão até Huunk on the Lam praf locurNet-se om l والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة E idă, un zilant, un فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم من الموت فأولى لهم Ta'atu wa qawulun maruf Fa'iza azam al-amru falau فَحَلَعَصَيْتُمْ إِن تَنَاهَيْتُمْ أَنْتُمْ فَسَدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا Ola i car la din ma Aferla yatadabarun al-qur'an Aam ala qulubin aqafaluha In al على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان فأن سقوا لهم وأملا ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسراء فكيف إذا توفتهم الملاك ذلك في أنه متبوع ما أسقط الله وكره رضوانه فأبطأ أعمالهم.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 Am asib al-l-lazina fi qulubi ima An-lain yukhrid az وَلَوْ نَشَاءُ لَأَوْلَيْنَاكَ هُمْ فَدَعَوْا أعرف أنهم في لعن القار والله يحلم آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ În من بعد ما تبين لهم الهدى يضر الله شيئا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 Yeah. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله فلا يتجنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم ما الحياة الدنيا له وله وإن تؤمن وتتقؤ تبقى له ويخرج وَمَا يبخل فإنما يبخل وَإِنْ تَتَوَلَّوْا لَيَسْتَبْدِلَنَّ قَوْمًا مِّنكُمْ مَا يركب